لما جت عينك في عيني مدري شاللي صار فيني وقف الزمان في دقيقه اختلط حلم بحقيقه دقايق بس في حضرتك وصرت ازي tecte albi gal Muzif lelini O'arab dilda O'amasi Nisak te galbi Nisak te galbi te <Marvel> mm -hmm.